بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن سَنَلْقَصَصُ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا 129. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب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 سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخ إن دراهم وَكَانُوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن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 وَهَمَّ بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب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 قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم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 قَدِ شَرَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم فيه ولقد راودته عن نفسه تعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه وإلا تصرف عن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 قال لا يأتيكما طعام توزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ويعقوب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 أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباتكم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 قولهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعظون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 وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصد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 ذلك ليعلم أَنِّي لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء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 من الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا نكتل وإنا له لحافظون.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 أخانا ونزداد كيل بعيد، ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون تَنَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامَ مَا نَقُولُ وَكِيل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 ثر الناس لا يعلمون، ولما دخلوا على يوسف فأوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.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 قالوا تَالَ الله لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ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 تخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 وَلَمْ يُبْدِهَادَهُمْ قَالَ أَن تُمْ شَرُّ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال ماذا الله ان خذ إلَّا ما وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّ أَيْضًا الظَّالِمُونَ فَلَمَّا سَيَأْسُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيض عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشعر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 جاهلون. قالوا أئنك لانت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويص فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي عِلْمُ بصيرا عِندَ اللَّهِ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجذ ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لفي ضلالك القديم أَلَمَّا أَن جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَبَدَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَاَوٰى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا۟ لَهُ سُجَّدًا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 ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصوا ذِي مُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأي مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يمون عليها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 جِيَ مَنْ نَشَأَ وَلَا يُرَدُّ بَسُنَاءَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعْبُرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حديثا